نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يردون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تدري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبي أو قاعدا أو قائما, أو قائما فلا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 ثم دعَلْناكم خلاء ففي أرضٍ بعدهم لنا ظرَكِ فَتَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنا بِينَاتٍ قَالَ الَّذينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِبِقُرآنِ الْغِيرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ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 يُدَبِّرُهُ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مستهم إذا لَهُم واسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك ودرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم المود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 كما إن انزَلناه من السماء فاختلق به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام مما يأكل الناس والأنعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت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 يبدأ الخلق ثم يعيده. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأن تأفكون. قل هلمي من شركائكم من يهدي إلى الحق. قل الله يهدي إلى الحق. أَفَمَن يهدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمَّا الَّا يَهْدِي إِلَّا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 ولكن تصديق الذي بين تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم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 وربك أَعْلَمُ بالمفسدين وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل انتم بريئون مما اعمل وانا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك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 ويوم يحشرهم كَأَن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد قتر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله جهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قطي بينهم بالقفط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن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 إِنَّ الله لذو فضل على الناس ولكن أَكْثَرَهُمْ لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قُرْآنٍ ولا تعملون مِنْ عمل إِلَّا كنا عليكم شهودا إِذْ تفيضون فيه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 ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله تركا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي دعا لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبطرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَٱقْرَأْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كبر عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِ بَايَاتِ اللَّهِ وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم, فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم قضوا إليّ ولا تنظرون. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَدْرِي لَكُمْ على إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ من أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك فِي خلائف وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَ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 إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم هذا ولا يتيح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في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 إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالي في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلون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 ربنا ليضل عن سبيلك ربنا قمص على اموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أريب دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون وداوز ببني بنى إسرائيل البحر فأتبعهم فأتبعهم فرعون وجنوده بغيو وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أن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 لولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس, إلا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب القذ الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين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 نذر قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثلا الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم نندي رسلنا والذين آمنوا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 فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين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 لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ من رَبِّكُمْ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فَإِنَّمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فَإِنَّمَا يضل عليها ومن ضَلَّ فَإِنَّمَا يضل عَلَيْهَا وما كان عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين